وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا عَيَاةً وَلَا نُشُورًا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِذْ كُنِ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ وَعَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ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 أو يلقا إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها، وقال الظالمون إن تتبعون إلا وجل مسؤول.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 بل كذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا عَلَيْكَ سُبُورًا لَا تَذَرُ الْيَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُ سُبُورًا كَثِيرًا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 اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مكيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 119. كذلك لنثبت به فؤاذك ورتلناه تغتيلا 110. ولا يأتونك بمثل إلا دئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يعشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مما كانوا وأضل سبيله ولقد أعتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْنَا نَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا وَقَوْمَ نُوحٍ إِلَّا مَن الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً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 ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم ثباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وَأَنزَلنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً لِنُحييَ بِهِ بلدةً ميتةً وَنُسقِيَهُ مِمَّا خَلَقناَ أَنعَاماً وَأَنَاسِيَ كَثِيرَةً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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا من العنجاج وهذا من العنجاج وجعل بينهما برزق وحجر محجور 119. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نتبا وصهرا 110. وكان ربك قديرا 111. ويعبدون من دون الله ما لا ولا يضرهم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 ستي أيام ثم استوى على العرش الرحمن فسأل به خبير وإذا قيل له مسجود للرحمن قال ومن الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزاد نفورا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 ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلذ فيه مهانا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ عَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ وَفُورًا رَعِيمًا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 111. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما 112. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما مَا ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتون فسوف يكون لزاما